والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر واه ميسطرخون فيها واه ميسطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ذوق فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والأرض انه عليم بذات الصدور انه عليم بذات الصدور الله السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل اويتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا أَمْ آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إيه يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا من أحد من بعد إنه كان حليما إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا مُسْتَكِنٌّ هُوَ مِن أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤخذ الله الناس بما ما تركوا